النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين العاشر من ربيع الثاني لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين مقتل أربعة عشر عنصرا من تنظيم القاعدة بصورة لجنود الخلافة شرق الصومال استهداف تجمعات البكك المرتدين في هجين وعملية أمنية لجند الخلافة في منبج مقتل إصابة عدد من المرتدين بينهم ضابط برتبة رائد في صلاح الدين هاركان من الشرطة الأفغانية المرتدة وآخر من الاستخبارات في ولاية خراسان البداية من ولاية الصومال مقتل أربعة عشر عنصرا من تنظيم القاعدة بصولة لجنود الخلافة شرق الصومال بتوفيق من الله تعالى صال عدد من جنود الخلافة أمس على تجمع لعناصر من تنظيم القاعدة في الصومال عند بئر ميرالي جنوب غرب مدينة قندلا حيث كانوا يستعدون لمهاجمة مواقع للدولة الإسلامية فاشتبك المجاهدون معهم بمختلف أنواع الأسلحة وفرقوا جموعهم وقتلوا أربعة عشر عنصرا منهم وجرحوا آخرين واغتنموا أسلحة ودخائر متنوعة وعادوا إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاة الشام استهداف تجمعات البكك المرتدين في هجين وعملية أمنية لجند الخلافة في منبج من البركة بحول الله وقوته تم أمس استهداف تجمعات البكك المرتدين في بلدة هجين بثلاثين قذيفة هاون وخمس عشرة قذيفة اس بي جي ناين وكانت الإصابات محققة ولله الحمد على تسديده وفي حلب بمعية الله وفضله قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس بتفجير عبوة ناسفة على آلية ربعية الدفع للبكك المرتدين على الطريق الرابط بين منبج والباب ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاية العراق مقتل وإصابة عدد من المرتدين بينهم ضابط برتبة رائد في صلاح الدين بعد توكل على الله جنود الخلافة يفجرون عبوتين ناسفتين على رتل للجيش الرافضي المرتد في منطقة الجمعيات شرق سامراء أمس ما أدى لتدمير آليتين رباعيتين الدفع ومقتر وإصابة عدد من المرتدين بينهم ضابط برتبة رتبة رائد كما استهدفت سرايا الإسناد مقرا تابعا لعناصر الحجد العشائري المرتد بأربع قذائف هاون، وذلك بالقرب من منطقة الفتحة شرق العلم أول أمس وكانت الإصابات مسددة ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية خراسان كان من الشرطة الأفغانية المرتدة وآخر من الاستخبارات في ولاة خراسان بفضل الله ومنه تمكن جنود الخلافة أمس من تصفية أحد عناصر الشرطة الأفغانية المرتدة واغتنام سلاحه وذلك في الناحية السادسة من مدينة جلال أباد كما تم بفضله تعالى أول أمس في الناحية الحادية عشر بمدينة كابل استهداف أحد عناصر الاستخبارات الأفغانية المرتدة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه وفي الناحية الخامسة عشر من مدينة كابو أيضا تمكنت مفرزة أمنية من جنود خلافة أمس من اغتيال أحد عناصر الشرطة الأفغانية المرتدة واغتنام سلاحه ولله الحمد من قبل ومن بعد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين مقتل أربعة عشر عنصرا من تنظيم القاعدة بصولة لجنود الخلافة شرق الصومال استداف تجمعات البكك المرتدين في هجين وعملية أمنية لجند الخلافة في منبج مقتل وإصابة عدد من المرتدين بينهم ضابط برتبة رائد في صلاح الدين آركان من الشرطة الأفغانية المرتدة وآخر من الاستخبارات في ولاية خراسان وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناني وخضنا الحروب بصدق <تصفيق> الجناني. مشينا إليهم بحد السيناني. فعن غمرة الحرب لسنا نحيد. فعن غرات الحرب لسنا نحي هلوها الموح حمات المكارم خفافا ورد المغالب هو الكفر يروى ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسور فأين الأبات وأين الأسور